الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زال الحديث متصلا بقوله تبارك وتعالى فيما أخبر به عن هؤلاء اليهود واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا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 ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ذكرنا في الليلة الماضية معنى هذه الآية الكريمة والعلاقة بينها وبين ما قبلها وهو أن من ترك ما ينفعه ابتلي بالاشتغال بما يضره تركوا اتباع الكتاب المنزل والنبي المرسل فابتلوا بالاشتغال واتباع السحرة من جملة الفوائد ما يؤخذ من قوله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا نلاحظ هنا أنه قدم نفي الكفر عن سليمان عليه الصلاة والسلام ثم أثبت كفر الشياطين يعني ما قال ولكن الشياطين كفروا ولم يكفر سليمان عليه الصلاة والسلام وذلك بتقديم الأهم لأن هؤلاء قد نسبوا السحر إليه وأنه إنما سخر له ما سخر بسبب السحر فقال الله عز وجل وما كفر؟ سليمان، فنفت تهمة عنه، فهذا من باب تقديم الأهم، ويؤخذ من قوله تبارك وتعالى هنا وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الشياطين هي التي تعلم الناس السحر، وذلك أنه إنما يتحصل بالتقرب. إليهم بألوان التقربات من دعائهم من دون الله عز وجل وطاعتهم والذبح لهم وتقديم القرابين وفعل أنواع المنكرات والمدنسات وقد ذكرت أمثلة لذلك فيرتكبون القبائح ويعملون ما يعملون من الرقى التي فيها ألفاظ الشرك وما إلى ذلك من الأعمال القبيحة، تلويث المصاحف، وتدنيس اسماء الرب تبارك وتعالى، وأعمال من هذا القبيل، القبح والشر والشرك، ولا يمكن لهؤلاء الشياطين أن يقدموا لهذا الساحر هذه الخدمات. إلا بهذه الجنايات التي يذهب معها دينه وإيمانه وهذا من جملة استمتاع الإنس بالجن والجن بالإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم فمن استمتاع الجن بالإنس ما يحصل لهم من القرابين والاستعادة بهم أعوذ بسيدي هذا الوادي من سفهاء قومه وما يحصل لهم من أنواع التقربات والشركيات والنذور والذبائح وكذلك أيضا استمتاع الإنس بتحصيل بعض مطالبهم فيحصل مقصود الساحر ولربما جاءوا له بالمال ولربما سرقوه وهكذا يفعلون أشياء قد ينتفعوا بها هذا الساحر انتفاعا قريبا ولكنه يخسر خسارة محققة ويعلمون الناس السحر ولكن السياطين كفروا يعلمون الناس السحر كأنه تفسير لكفرهم وهذا يدل على أن تعليم الناس السحر أنه لا يجوز وأنه كفر كما أن تعلم السحر كفر لا يجوز كما سيأتي في قوله تبارك وتعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فتعلم السحر كفر وتعليم السحر كذلك أيضا هو من الكفر فكما أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا تعاون إلا الأخيار من الناس المشبهين بهم في الفضائل والطاعة والقربه إلى الله عز وجل والنزاهة والطهر فتعينهم الملائكة وتثبتهم أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعد فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فالملائكة تنزل على أهل الإيمان تنزل عليهم بالسكينة ويحصل أيضا منهم المعونة في أرض المعركة والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مجالس الذكر وذكر من فضلها في القوم الذين يجتمعون في بيوت الله عز وجل قال إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة فالسكينة تنزل على أهل الإيمان ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام فإذا كانت الملائكة تتنزل بالسكينه والطمانينه ويحصل على أيديهم بأمر الله عز وجل من المعونة لأهل الإيمان فكذلك أيضا الشياطين فهم لا يعاونون إلا من شاكلهم الكفر والضلال والفساد والنجاسة الحسية والمعنوية فهذا لأنه يشاكلهم وبهذا يظهر البون الشاسع والفرق الواسع بين السحرة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباع الأنبياء من أولياء الله تبارك وتعالى ويأخذ من هذه الآية وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنه فلا تكفر أن الله تبارك وتعالى قد ييسر أسباب الفتنة والمعصية امتحانا لعباده الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فهذه الصيود بالنسبة للمحرمين وكذلك في أرض الحرم لما كان يحرم على هؤلاء صيدها ابتلاهم الله عز وجل بها تناله أيديكم ورماحكم يعني تصل إليه اليد لا يحتاج إلى رمي بالسهام ونحو ذلك لبعده وإنما يناله يأخذه باليد وكذلك يناله بالرمح وكما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة على ضبي حاقف والضبي الحاقف هو الذي قد مال عنقه على جانبه كما يفعل الضبي إذا نام حاقف في طريقهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يريبه أحد فكانوا على كثرتهم يمرون به ولم يتعرض له أحد والنفوس كما هي العادة تستفز إذا رأت الصيود وهذا غبي حاقف نائم بجوارهم يمرون وينظرون إليه فهذا من الابتلاء تناله أيديكم ورماحكم وهكذا أيها الأحبة فقد تقرب أسباب الفتنة والشر من الصور المحرمة والمشاهد الإباحية والسيئة التي تكون قريبة المأخذ قريبة المنال تتعرض للإنسان حينما إلى ربما يتابع أو يشاهد مقطعا لتلاوة كلام الله عز وجل أو لمحاضرة أو موعظة أو نحو ذلك ليعلم الله من يخافه بالغيب حيث لا يراه أحد ولا يطلع عليه أحد فتنة واختبارا فهي نكتة سوداء إن شاء جعل ذلك في قلبه وقل مثل ذلك فيما ابتلى الله عز وجل به بني إسرائيل وذلك في القرية الذين كانوا يعدون في السبت فكانت الحيتان في يوم السبت تأتيهم شرعا على الشاطئ ولكن في غير يوم السبت ويوم لا يسبتون لا تأتيهم فكان ذلك ابتلاء واختبارا فلم يصبروا وحملهم القرم وهو شدة التواقان للحم إلى أن اعتدوا ووضعوا الشباك في يوم الجمعة وأخذوها في يوم الأحد فقد تيسر أسباب المعصية وتكون قريبة المأخذ وقريبة المنال ليعلم الله من يخافه بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب المسألة ليست سهله وما عند الله لا ينال بالأمان فتختبر قلوب العباد ويختبر إيمانهم ويقينهم بهذا ومثله وأشباهه ليعلم الله من يخافه بالغيب فهذا هو المحك الذي يتبين فيه رسوخ الإيمان وصدق الإيمان الخوف من الله تبارك وتعالى أما في الظاهر أمام الناس فقد يتماسك الإنسان ويكون على حالة مرضية ولكنه إذا خلى بمحارم الله عز وجل انتهكها كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية أنه يجب على الإنسان أن ينصح وأن يبذل النصيحة يعني أن ينهى عن المنكر ولو كان مواقعا له وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر كذلك عليه أن ينصح أيضاً ولو كان هذا النصح يوجب ترك الناس له ولو كان يوجب ترك الناس له قد يقول لهؤلاء الناس بأنهم يجدون بغيتهم من العلم والنفع والفائدة عند العالم الفلاني، فالناس يتوجهون إليه ويتعلمون منه ومثل هذا يسلم من التبعه ويستريح ويشتغل بذنوبه ليست القضية وليست العبرة يا بكثرة الجماهير وكثرة الناس وكثرة المتابعين وإنما والنصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم أن ينصح لهم سواء أي كان موقعه الطبيب قد يقول للمريض أو المرضى بأن المستشفى الفلاني أو الطبيب الفلاني أحدق منه في علاج هذه العلل فيذهب الناس إليه ويتركون هذا وقد يخسر ولكن عليه أن ينصح عليه أن ينصح البائع تاجر ينصح للناس ويقول لهم البضاعة الفلانية أجود من هذه التي عندي فيذهب الناس ويشترونها فهذا يبيع سلعه يبيع طعاما يبيع دواءا يبيع طيبا يبيع عسلا يرشد إلى غيره إن كان يعلم أن هناك ما هو أجود من هذا فهذا من مقتضى النصح وأما أصحاب المنكرات فلا شك أن صاحب المنكر يجب عليه أن ينكر ولهذا قالوا على أصحاب الكؤوس يعني المجتمعين على شرب الخمر أن ينهى بعضهم بعضا عن المنكر عن هذا المنكر عن الشراب وهم يشربون مع بعض فهذا لا يعفيهم فإن الامتثال واجب كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب فإذا ضيع الامتثال يعني ضيع واجبا فإن ذلك لا يسوّغ له أن يضيع الواجب الآخر الذي هو الأمر والنهي فإن هذا من الواجبات فلا يجمع بين ترك واجبين ويؤخذ من هذه الآية أيضا من قوله تعالى حتى يقول إنما نحن فتنه لاحظ هنا فتنه هذا مصدر وقد أفرد جاء مفردا إنما نحن فتنة مع أن القائل ذلك اثنان يعني ما قالوا نحن فتنتان أو فاتنان وإنما قالوا فتنة وذلك أن المصدر يصدق على الواحد والاثنين والجمع فحملها عليهم فتنة من باب المبالغة كأنها نفس الفتنة إنما نحن فتنة ما قالوا إنما نحن سبب فتنة أو نعلم اختبارا وفتنة وإنما قالوا إنما نحن فتنة فعبر بالمصدر كأنهم صاروا نفس الفتنة وفيه أيضا يؤخذ من القصر بإنما انما نحن فتنة يعني أنه ليس لهما شأن في هذا التعاطي وتعليم السحر سوى الفتنة إنما نحن فتنة من أجل أن ينصرف الناس عن هذا يقول ليس هناك شيء آخر إنما هي فتنة يعني ما حاجتك لهذا انصرف ابتعد عنه وكذلك أيضا إنما نحن فتنة فلا تكفر يتعلم السحر ويتعاطى السحر يكفر فهو من العلوم الفاسدة الضارة فالعلم منه ما هو نافع وهو نوعان: علم الدين وهذا هو الأكمل والأشرف على تفاوت فيه أيضا فالعلم بما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته أشرف من غيره كذلك العلم المتعلق بكلامه تفسير أشرف من غيره فالعلوم الشرعية تتفاوت وهناك علوم نافعة مباحة كالحساب والزراعة والنجارة والصيدلة والطب والعلوم ما يسمى بالعلوم ونحو ذلك هذه علوم نافعة مباحة وهناك علوم لا تنفع ولا تضر يعني لا يستكثر منها الإنسان وقد ذكر بعض أهل العلم أمثلة على ذلك في الشعر ونحوه وهناك علوم ضاره كالفلسفة والسحر وما يسمى بالطلسمات وما يسمى بعلم السيميا ونحو ذلك هذه علوم ضاره علم الكلام الذي حذر من السلف الصالح على تفاوت في الضرر فمن أضرها ألم السحر من أفسدها وأضرها وهو عن طريق الشياطين ولا يتم للساحر السحر الحقيقي مطلوبه إلا بهذا وإلا يوجد نوع هو من قبيل خفة الحركة أو معرفة خواص المواد يعني ليس بسحر حقيقي يعني حيل مبناه على الحيل معرفة خواص المواد ونحو ذلك ولهذا قالوا بأن من طلب المال بالكيمياء أفلس الكيمياء قديما وليست حديثا قديما كانوا يحاولون أن, يحملوا، أن يغيروا بالكيمياء خواص المواد يعني يقولون مثلا تحويل الأحجار والمعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة يعني يحولون الحديد إلى ذهب فيبحثون عن ذلك الإكسير الذي يحصل به هذا التحول وهذا لا يمكن لكن قد يلبسون على الناس ويموهون عليهم بمعرفة خلاص المواد فهذا ليس بسحر حقيقي لكن السحر الحقيقي الذي يكون عن طريق الشياطين فهذا هو الكفر والثاني محرم ولا يجوز وقد يكون هذا السحر الحقيقي هو من قبيل سحر التخيل سسحر أعين الناس فيرى الرمح يدخل من بطنه ويخرج من ظهره ويرى يشق بطنه وتخرج أمعاؤه هذا يفعله بعض شيوخ الضلاله من المنتسبين إلى الولاية بزعمهم وتجد لهم من الأتباع من يصدقهم وتغرز السكاكين في رأسه ويمتلئ رأسه بالسكاكين ولا يتأثر ولربما يضرب بالحديد بالسيوف ونحو ذلك وبالسلاح. الناري ولا يتأثر والواقع أن هؤلاء يموهون على الناس وتارة تتلبس بهم الشياطين فلا يصل إليهم من ذلك شيء ويدخل في هذا هؤلاء الذين يسمون بالسرك والرجل الذي يسمى بالبهلواني ونحو ذلك فيأكل النار ويقضم الجمر ويأكل الزجاج ويمشي على المسامير ينام عليها وتطاؤه السيارة ولا يتأثر أنحو ذلك هذا هو من قبيل تعاطي هذه الأمور والشعوذة ولا يجوز النظر إليهم ولا الوقوف عندهم ولا يستضاف هؤلاء ولو كان ظاهرهم الصلاح فإن السحر كثيرا ما يكون لهم لحى باللحية ولا بالهيئة وإنما العبره بما عليه الإنسان فهذا الذي يقول ان عنده قدرات يستضافون هنا وهناك يأكل أمام الناس الجمر هذا هذا لو رأيته لقرأت عليه وهو يفعل هذا ولا يستطيع ان يفعل منه شيء ولو أنه ضرب وأن تقرأ عليه لمات لو ضرب بالسلاح وأن تقرأ لمات وهلك ولو كان يفعل هذه الأشياء يخرج النار من جوفه أو نحو ذلك وقرات لتعطل كل شيء هذا أمر مشاهد ومجرب وبعض هؤلاء يستمع عليه في فئان من الناس يضربونه بالحديد ولا يصل إليه من ذلك شيء ويأتي من يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شري ما خلقت فيطير كما تطير الورقة اليابسة في الريح هو ومن معه وقبل ذلك يضربونه أشد ما يستطيعون من الضرب ولا يصل إليه شيء ساحر أولا قد يستعرضون للناس أمام السواح وفي أماكن تجمع السواح في بلاد تظهر فيها أنواع المنكرات والشرور والكفر ونحو ذلك ويقصدها كثير من الجهله والمتنزهين هناك على كل حال انتهى الوقت والآية بقية فيها أشياء فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا اجعلنا وإياكم هدات مهتدين، اللهم ارحم موتانا مرضانا. وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا والله أعلم. صلى الله عليه وآله وحمدها وصحبه. نترك الإضافات والأسئلة حتى ننتهي من الآية إن شاء الله تعالى. السلام تبارك